بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين تكلمنا في الدرس الماضي على زكاه المعدن والركائز وبدانا في الكلام على زكاه التجاره وقلنا شرط زكاه التجاره الحول كزكاه الاموال فاذا لم يحل عليها الحول فلا ذ ك ا ه فيها إ ل ا أ ن ه ا تفارق ا ل أ م و ا ل بالنصاب ففي النقدين الذهب و ا ل ف ض ة لا ي ب د أ الحول إ ل ا عندما يكون المال نصابا فاذا إ ذ لم يكن المال نصابا وحال عليه الحول فلا يكن نصابا ك فيه ف إ ذ ا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه ا ل ذ ك ا ه فشرط ا ل ذ ك ا ه في الذهب و ا ل ف ض ة الحول وسببها النصاب ف إ ذ ا لم يجتمع النصاب والحول فلا زكاه ولكن في ا ل ت ج ا ر ة يختلف ا ل أ م ر فالحول لا بد منه لتجب الزكاه ولكن النصاب ما يعتبر في أ و ل الحول كما هو في النقدين ولكنه يعتبر ب آ خ ر الحول ف إ ذ ا ش ر ا ل إ ن س ا ن ا ل ت ج ا ر ة اليوم مثلا وكانت ا ل أ م و ا ل التي شرى بها ا ل ت ج ا ر ة أ ق ل من النصاب فانه يبتدئ الحول من اليوم ففي العام القادم في مثل ه ذ اذا اليوم إ بلغ ماله نصابا كان زائدا عن النصاب وجبت فيه ا ل ز ك ا ة و إ ن كان المال أ ق ل من النصاب في بدايه ة الحول نصابا لم يبلغ وإن ن في نهاية الحول ي ة ا فلا ز ك ا ة فيه ف إ ذ ا نفارق بين ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة و ز ك ا ة المال ب ب د ا ي ة النصاب ففي ز ك ا ة المال ما ي ب د أ الحول إ ل ا إ ذ ا كان المال نصابا و أ م ا في ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة فالحول ي ب د أ و إ ن لم يكن المال نصابا ولكن لا تجب ا ل ز ك ا ة إ ل ا في ن ه ا ي ة الحول إ ذ ا كان المال نصابا وقلنا إ ذ ا باع الانسان ا ل ت ج ا ر ة في أ ث ن ا ء الحول وكان قد اشترى البضاعه لاقل من النصاب وبعد س ت ة أ ش ه ر باعها ولم يصل ثمنها إ ل ى النصاب أ ي ض ا و س ش ت ر ى ت ج ا ر ة ث ا ن ي ة فهل يتم الحول أ و ي ب د أ حولا جديدا قلنا ي ب د أ حولا جديدا لو بقي ا ل ت ج ا ر ة إ ل ى آ خ ر الحول وبلغ المال نصابا لا خلاف في انه تجب عليه ا ل ز ك ا ة ولكنه ما دام قد باع ا ل ب ض ا ع ة وشراها بمال جديد فالحول ي ب د أ من الشراء الجديد ل أ ن المال أ ق ل من ا ل ن ص ا ق وقلنا إ ن عرض ا ل ت ج ا ر ة يصير ل ل ق ن ي ة ب ن ي ة الاقتناء ف إ ذ ا اشترى ب ض ا ع ة ليستجر بها وفي اسماء الحول نوى أ ن يقتنيها اعرض عن ا ل ت ج ا ر ة فيها ف إ ن ه ا تصير ل ل ق ن ي ة وتنقطع عنها ا ل ت ج ا ر ة وعند ذلك لا تجب فيها الزكاه ولكن هل ا ل أ م ر كذلك إ ذ ا قلب نيته في ا ل ب ض ا ع ة من كونها ل ل ق ن ي ة هل تصير ل ل ت ج ا ر ة ب ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة قال لا تصير ل ل ت ج ا ر ة ب ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة وقلنا في الدرس الماضي أبو تلي العرض حتى يصير من قبيل ا ل ت ج ا ر ة التي تجب فيها الزكاه أ ن يكون قد أ خ ذ ب م ع ا و ض ة و أ ن تكون ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة م ق ت ر ن ة بهذه ا ل م ع ا و ض ة ف إ ذ ا انتقل إ ل ي ه المال بدون م ع ا و ض ة ك ا ل ه ب ة مثلا أ و الاحتطاب أ و الاسترداد بالعيب ففي هذه الحاله قلنا لا تجب فيه ذ ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة و إ ذ ا ملك ا ل إ ن س ا ن ا ل ب ض ا ع ة بنقد قد بلغ نصابا كان كان يملك نصابا اليوم يملك نصابا من النقدين و ا ش ت ر ى به تجاره ة ويملك في شهر واحد نصابا من الذهب أ و ا ل ف ض ة وفي الشهر الثالث اشترى ت ج ا ر ة فالحول ي ب د أ ب ب د ا ي ة حول المال وليس ب ب د ا ي ة ا ل ت ج ا ر ة ل أ ن المال كان قد بلغ النصاب قبل أ ن يشتري به ا ل ت ج ا ر ة فيستمر الحول الذي ب د أ في ب د ا ي ة العام في شهر واحد ملك نصابا ملك في ف شهر واحد من ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة يجب عليه أ ن يخرج ا ل ز ك ا ة و إ ن كان قد اشترى ا ل ب ض ا ع ة في الشهر الثالث ل أ ن ه ا ش ت ر ى بمال قد بلغ نصابا ووجبت فيه ا ل ز ك ا ة فيتم حول المال ويجب عليه إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة عند حولان الحول على ب د ا ي ة النصاب في ب د ا ي ة ا ل س ن ة ف إ ذ ا ملك ا ل ت ج ا ر ة ل ن ق د نصاب فحوله من حين ملك النقد و أ م ا إ ذ ا ملكه ب أ ق ل من النصاب ففي هذه ا ل ح ا ل ة يبتدئ الحول من س ا ع ة شرائه ب ا ل ت ج ا ر ة ف إ ذ ا ش ر ا ل إ ن س ا ن س ا ئ م ة ب ا ل ت ج ا ر ة شرى اغنام أ و شرى ابقار أ و شرى ابل مما يتوالد, شرى شيئا مما يتوالد. قال العرض عرض ا ل ت ج ا ر ة و ث م ر ة ا ل أ ج ا ر التي اشتراها ل ل ت ج ا ر ة ت ج ا ر ة يعني يضم الولد إ ل ى ا ل أ ص ل وكذلك يضم الثمر وحوله حول ا ل أ ص ل وواجب ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة هو ربع العشر وقد تكلمنا على كل هذا في الدرس الماضي وفصلناه تفصيلا واضحا ولكن كيف يقوم ا ل ت ج ا ر ة في آ خ ر الحول كيف يكون تقويم ا ل ت ج ا ر ة في آ خ ر الحول قال فان ملك بنقد اشترى ا ل ت ج ا ر ة بنقد لن يشتريها بعرض ل أ ن عروض ا ل ت ج ا ر ة قد يشتريها بعروض عنده قد يكون عنده بيت يشتري به بيتا اخر قد يكون عنده ف ر ا س يشترى به ف ر ا س ا اخر قد يشتري بضاعه ب ب ض ا ع ة وقد يشتري ب ض ا ع ة بنقد قال فان اشترى البضاعه التي هي ا ل ل ت ج ا ر ة ان اشتراها بنقد فانه في نهايه العام وفي نهايه الحول يقوم التجاره بنفس النقد الذي اشترى به البضاعه ة فإن ملك بنقد قوم به إن ملك قوم ب إن بنخاب كان بنخاب ملك ملك إذا بدونه الأضح تقوم بالنقد الذي ي اكترى هذا البضاعة مصابا و ه متفق عليه اذا و كان اقل من المصاب ه مختلف فيه ولكن أيضاً أن التجارة بالنقد الذي اشتريت ك التجاره بنقد فاذا اشتراها بدينار كويتي يجب عليه ان يقوم ا ل ت ج ا ر ة في نهايه ا ح ا و ل بالدينار الكويتي فانه يقوم ا ل ت ج ا ر ة بنوع النقد الذي اشتراها به هذا إ ذ ا اشتراها بنقد و أ م ا إ ذ ا اشتراها بعرض من عروض ا ل ت ج ا ر ة اشترى ب ض ا ع ة ل ل ت ج ا ر ة ب ب ض ا ع ة كانت ر ن د ه وكثيرا ما يقع هذا عند ا ل ت ج ا ر يشتري بضاعه ببضاعه مكرة م فكيف ي ق و ا في نهاية العام بنقد ا ر تقوم بالدينار الكويتي إ ذ ا كان في ا ل س ع و د ي ة ف إ ن ه يقوم بالريال إ ذ ا كان في العراق يقومه بالدينار العراقي إ ذ ا كان في أ م ر ي ك ا يقومه بالدولار ا ل أ م ر ي ك ي وهكذا يقومه بالنقد الغالب استعمال في البلد ف إ ذ ا غلب نقدان البلد تتعامل بنقدين تعاملا م ت ك ا و ي ا الناس يستعملون هذا النقد ويستعملون هذا النقد على السواق كما هو عليه الحال في س ن غ ا ف و ر ة مثلا يتعامل الناس ب ع م ل ة س ن غ ا ف و ر ة و ع م ل ة ماليزيا على السواق مثلا تمثل فكيف يقوم ا ل ب ض ا ع ة ان اشتراها بعرض اشترى ب ض ا ع ة ب ب ض ا ع ة والان يريد تقويمها قلنا ان كان هناك نقد غالب قوم ا ل ب ض ا ع ة بالنقد الغالب فان لم يكن هناك نقد غالب ولكن هناك نقدان غالبان قال ننظر في هذه ا ل ح ا ل ة ف إ ن بلغت ا ل ب ض ا ع ة نصابا ل أ ح د النقدين قومت ب ه ولنفرض مثلا أ ن الناس كانوا يتعاملون بالذهب قبل ل فضة م ث او التمثيل ب ع ض ا ل ب بالذهب النقد الغالب هو الذهب ببضاعة ل تتعامل النقد قلنا ا كانت إذا اشتراها د هو ف إ ن ه ي ق و م ه ا ب ا ل ن ق د ا ل غ التمثيل ب بالذهب ب ل فإن غ ن وجبت الزكاه لم تبلغ نصابا لم تجب الزكاه ج ئ ن ا الى ب ل د ت ك اخرى يتعامل الناس فيها بالذهب والفضه على ا ل د و ا ر و اراد ان يقوم تجارته قال ننظر اذا بلغت نصابا ب ا ح د النقدين الغالبين قومت به لو قومناها بالذهب لما بلغت عشرين مثقالا من الذهب ما فيها زكاه و لكن لو قومناها ب ا ل ف ض ة لبلغت ثلاثمائة الفضة بلغت منها جره يعني نصابا ولو ز ي ا ا د ة ق عند علي أن ذلك يجب ي ق م ه ا بالفضة ا لمطلحة قومناها ر ه ك كان ذ إذا ا الناس يتعاضل بالدولار والجنيد السرليني لو و ق بالدولار فما بلغت فتنا. ولو قومناها لبلغت نصابا ووجبت بها ا ل ذ ك ا ء نقومها بالجنيه ا ل س ر ل ي ن ي لو كان الناس يتعاملون بالجينات ا ل ر ك و ي ت ي والريال مثلا لو قومناها ويتي ل بالجينات ا و ل و ق و م ن ي ه لبلغت نصابا نقومها بالريال فاذا غلب نقدان وبلغت ب أ ح د ه م ا نصابان عند ذلك نقومها بالنقد الذي تبلغ به نصابا فان بلغ بهما بلغت ا ل ت ج ا ر ة ب ه م ا نصابا يعني إن ق وذلك م ن ا ا بالباب ه قياسا على اجتماع بنات اللبون والحقاء إ ن كنتم تذكرون حينما تكلمنا على ز ك ا ة الانعام قلنا عند الكلام على الكبل في كل أ ر ب ع ي ن بنت لبون وفي كل خمسين ش ق ة ف إ ذ ا وجد عند ا ل إ ن س ا ن وجد ملك مئتي ر أ س من الكبل عند ذلك إ م ا أ ن ه يجب عليه أن يخرج إ م ان أ يخرج خمس بنات لبون و إ م ا أ ن يخرج أ ر ب ع ة شقاء كيف يخرج قلنا يخرج هناك ا ل أ ف ض ل للفقراء ف إ ذ ا كان ا ل أ ف ض ل للفقراء خمس بنات لبون أ خ ر ج خمس بنات لبون و إ ذ ا كان ا ل أ ف ض ل أ ر ب ع ح ق ا أ خ ر ج اربع ح ق ا وكذلك هنا نقدان او أ ك ث ر من نقدين قد تتعامل ا ل ا م ة ب أ ك ث ر من نقدين الكلام الذي يقال في النقدين يقال في المال إ ذ ا كان أ ك ث ر من نقدين إ ذ ن ان بلغ بهما قوم ب ا ل أ ن ف ا ع للفقراء وان ملك بنقد وعرض الصورة الثالثة ملكت أموال التجارة جزءا ملكت ملكه منها بنقد وجزءا منها ملكه بعرض هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ملك بنقد ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ملك عرض ا ل ت ج ا ر ة بعرض آ خ ر ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة ملك ا ل ب ض ا ع ة بنقد وعرض اشترى ب ض ا ع ة ك ب ي ر ة اشترى نصفها بنقد و اشترى نصفها ا ل آ خ ر بعرض كان عنده قال قوم ما قابل النقد به الذي اشتراه بالنقد يقوم بالنقد الذي اشترى به والباقي قوم بالنقد الغالب و ي أ ت ي فيه نفس الكلام الذي ذكرناه ف إ ذ ا كان هناك نقد غالب قوم به و إ ذ ا غلب نقدان وبلغ ب أ ح د ه م ا نصابا قوم به فان بلغ بهما نصابان قوم ب ا ل أ ن ف ع الفقراء في بعض الحالات لما كان الرقيق موجودا وكان الناس ي ت ج ر و ن بالرقيق الرقيق يجب فيه نوعان من ا ل ز ك ا ة في النوع الاول يجب عليه ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة والنوع الثاني يجب عليه ز ك ا ة التجاره ة يجب ي ف نوعان الوضع مmaybe فيجب إ ذ ا اشترى عمدا عليه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يتبع ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة لعبده المسلم وكذلك في نفس الوقت يجب عليه في ن ه ا ي ة الحاول أ ن يتبع زكاه ا ل ت ج ا ر ة ولا تعارض بين الزكاتين ولا تسقط إ ح د ى الزكاتين ا ل أ خ ر ى لا يقول أ ن ا دفعت له ز ك ا ة ف ط ر ة ولا أ د ف ع له ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة فتجب ف ط ر ة عبد ا ل ت ج ا ر ة مع زكاتها ف إ ذ ا كان العرض الذي يتجر به من ا ل ث و ا ئ م من ا ل أ ن ع ا م بقر أ و غنم أ و ابل جاء في ن ه ا ي ة العام و أ ر ا د أ ن يقوم هذه ا ل ت ج ا ر ة عنده عدد من البقر عنده عدد من الغنم عنده عدد من ا ل ا ب ن و أ ر ا د أ ن يقومه في نهايه ة العام نحن حينما تكلمنا على الموافع على الأنعام قلنا على عن نحن ن العام ك بداية ل بلغ النطاب الزكا ملك الآن ن التنسان ا فإذا ما ما فإذا هذا ب تجب ب فيه أ ر ي ن ش ك ولكن ق ي ت ه ا ما بلغت نصابا دفل يضوها كذا ملك أ ر ب ع ي ن شاه ولكن قيمتها ما بلغت نصابا ما بلغت عشرين مثقالا ما بلغت عشرين دينارا ذهبيا كان ثمن ا ل ش ع ر اربع دينار ذ ه ب ي فالان مال ا ل ت ج ا ر ة ما بلغ نصابا ولكن المواشي من حيث هي بلغت نصابا ملك أ ر ب ع ي ن ر أ س ا من الغنم وحال عليها الحول هذه س و ر ة اخرى ملك ثلاثين ر أ س ا من الغنم هذه ما تجب فيها ا ل ز ك ا ة لانها ما بلغت نصابا ولكنه حين, حين قومها ا في اخر العام وجد ثمنها يساوي اربعين م ث ق ا ر ا من الذهب قيمتها تجب فيه ا ا ل ز ك ا ة ماذا يعمل ا ل ص و ر ة الاولى المواشي بلغت نصابا ولكن قيمتها دون النصاب الصورة الثانية م فاذا ع ب النصاب نصاب ا قيمتها لادت عن قال ولو كان العرض سائمة ولكن ولو كمل عن فإن فقال ف إحدى إ الزكاتين وجبت فإذا كان العدد أ ر ب ع ي ن والقيمه اقل من النصاب يجب عليه أ ن يزكي ا ل أ ر ب ع ي ن يخرج أشهر عن、أشرح. و إ ذ ا كان العدد ثلاثين ولكن ا ل ق ي م ة أ ك ث ر من أ ر ب ع ي ن وجب علي أ ن يخرج ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة ت ب ل و إ ذ ا بلغت من حيث العدد و ا ل ق ي م ة أ ق ل يخرج عنها من حيث العدد و إ ذ ا كان العدد قليلا و ق ي م ة ك ث ي ر ة يخرج ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة ب ا ل ن س ب ة ل ل ق ي م ة أ و كمل نصابهما في ن ه ا ي ة الحول ملك م ئ ة راس من الغنم وبنفس الوقت كانت قيمتها ك ب ي ر ة جدا م ل ك أ ر ب ع ي ن ر أ س ا من الغنم وقيمتها أ ك ث ر من عشرين مثقالا من الزهر ماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة هل يزكي زكاه العين و م ل ك أ ر ب ع ي ن ش ا ط و ا ل نفع ان قيمتها أ ش ر و ن مثقالا ماذا يزكي هل يزكي ربع العشر ل أ ن ه ا ت ج ا ر ة أن ي ز كيف ه هنا هو قيمتها ا زكاة العين الآن هنا احتمالا خاسم متقالا ملكة ك أربعين عشرون ي يزكيها المال نصاب القيمة نصاب والعين ن ص ا ب والعين ن ت ج ب فيه الزكاه ة بالحال الأولى البطائع, التجال, الفراش, الوسادة. ما عندنا إشكال الفراج ي ا زكاة دي. إلى قيمتها نصابا ولذلك إلى ننظر بلغت تبلغ نصابا أو أ م ا هنا عندنا إ ش ك ا ل العين ب غ ا ت تجب فيها ا ل ز ك ا ة و ا ل ق ي م ة تجب فيها ا ل ز ك ا ة وبلغ الامران نصابا فلماذا يقومها قال ف إ ن بلغت في كلا الحالين نصابا فعلى المذهب الجديد أنه يذكي انه ل ع ي أ ن يزكي العين ونحن قلنا في بداية كلامنا على المنهاج إذا إمام النووي قلنا كلامنا المنهاج يعني قاد القديم على الجديد بداية إذا إمام في في في ولكنه هنا في القديم عنده قولان قول يزكي العين وقول يزكي ا ل ت ج ا ر ة فاذا ل و في المذهب القديم قول يوافق المذهب الجديد لماذا قدم ز ك ا ة العين على ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة قال لان ز ك ا ة العين قد اتفقت الامه ع ل ى تنسان ي ر زكاة العين. لو أربعين ملت ت ا بإجماع الامة يجب الامة عليك أن يذكيها ان ولكن ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي م خ ت لم ف فيها ا ل تجمع الامه على وجوبها ولذلك ما نكثر جاحدها و ي ن حكمنا بصدق لان جماهير العلماء من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ا ل أ ئ م ة المجتهدين على وجوب ز ك ا ة التجاره ة ولكن مع ذ ا فلا يمكن ان يمكن نسوي بين زكاه اتفق العلماء عليها أ ج م ع ت ا ل ا م ة على و ج و د ه ا وبين زكاه لم تجمع ا ل ا م ة على و ج و د ه ا و إ ن م ا وقع فيها الخلاف ولذلك قال الشافعي من أ ج ل هذا يجب عليه ان يزكي العين, على وجود زكاة العين بخلاف ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة قال ف ع ل هذا سيبرز عندنا اشكال جديد ما هو ا ل إ ش ك ا ل الجديد الاشكال الجديد ل ذ كنت أ م ل ك اليوم أ ل ف دينار تجب فيها ا ل ز ك ا ة وبعد س ت ة أ ش ه ر ا ش ت ر ي ت ن ص ا ب ا من ا ل س ا ئ م ة ز ك ا ة الدنانير ت ج ب بعد س ن ة من ا ل آ ن و ز ك ا ة المواشي إ ذ ا ق ل ن ا نريد أ ن نزكي ز ك ا ة العين متى تجب تجب بعد س ن ة و س ت ة أ ش ه ر حتى ي ق و ن عليه الحول ماذا نعمل ا ل آ ن في هذه ا ل ح ا ل ة ي ع ن ي قلنا إ ذ ا اجتمع ز ك ا ة العين و ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة يقدم ز ك ا ة العين وهنا لو اراد ان يزكي العين لكان يجب عليه ان ينتظر حتى يمر عليها حول و بناء على ذلك ت ت أ خ ر ز ك ا ة النقد الذي بلغته من ب د ا ي ة السنه ة قال وعلى ذ ا الجديد في زكاة العين لو سبق حول زكاة التجارة حول زكاة العين على لو حول حول تقديم في سبق ب أ ن اشترى بمالها بعد س ت ة أ ش ه ر نصابا نائمه قال قد أ ض ح ك انه الحال أ بعد عام و إ ن كانت المواشي نصابا يزكي ز ك ا ة التجاره ة ي ق ا النقل الذي اشتراها ثمنها ثمنها ثلاثة آلاف دينار ثلاثة آلاف دينار ومن ومن الآن الثاني القادمة حولا بنفس به يبتدر ومن يعني من يزكي جديدا كم ب اذا ل فالتالي اللي العين ع بعدها ي تزكي ن زكاة ولا زكاة التجارة يزكي اذا كانت ب د ا ي ة الحول و ا ح د ة في ن ه ا ي ة الحول لا اشكال نزكي ز ك ا ة العين ولا نزكي ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة فاذا اختلف الحول ب ي ان ملك اليوم نصابا واشترى بعد س ت ة اشهر س ا ئ م ة بعد عام يقومها ويزكيها ذ ك ا ه ا ل ت ج ا ر ة و ي ب ت د ي ه ا حولا جديدا فاذا حال عليها الحول ذ ك ا ه ا ذ ك ا ه العين في بعض أ ن و ا ع ا ل ت ج ا ر ة يكون فيها إ ش ك ا ل أ ي ض ا وذلك ك ش ر ك ة ا ل م ض ا ر ب ة القراب إ ذ ا أ ع ط ى إنسان انسانا مبلغا من المال وضاربه عليه أ ع ط ا ه أ ل ف دينار ليتجرا بها على أ ن له ثلاثين بالمئة الربش احتغل وسنتكلم هذا جائز من عامل ن إن ه ش ء الله في أبواب ا ل في ع ا م القرار ت إن أحيانا ا ل عامل ل ه ا متى ي أ خ ذ أ ج ر ه متى ي أ خ ذ الثلاثين ب ا ل م ئ ة أ و الخمسين ب ا ل م ئ ة متى ي أ خ ذ ه ا لنفرض ان عامل القرار اشترك ا ل ب ض ا ع ة اليوم اعطيته المبلغ من المال مبلغا كبيرا أ ع ط ي ت ه المبلغ الكبير واشترى به التجاره وظهر الربح في ا ل ب ض ا ع ة ولكنه ما قسم حتى الان فاذا جرينا على هذا القول وهو ا ل أ ص ح ا ل م ف ت ا به في المذهب على من تجب ا ل ز ك ا ة أ ن ا عندي ع ش ر ة آ ل ا ف دينار أ ع ط ي ت ه ا لجاسم اتجر بها جاسم على أ ن له أ ر ب ع ي ن ب ا ل م ا ئ ة من الربح وربحت البضاعه عشره ة البضاعة آلاف دينار عرفنا أن ربحت إذن و الاف آ ن من يتحق ه ذ الربح ا ل أربعة آ دينار ولكننا وما والقول بالظهور وإنما وحال الربح الأفح المذهب عامل القراضي يملك الربح يملكه بالقسمة الحل يزكي اقتثمنا ظهرنا اقتثمنا أن ما ما من في الذي إ ذ ا قلنا إ ن عامل القراض ما يملك المال إ ل ا ب ا ل ق س م ة يجب علي في ن ه ا ي ة الحوض ان ل ل م ا أ ازكي علي عشرين أ ل ف دينار ف إ ذ ا أ خ ر ج ت ه ا من مال القراض حزبت من ا ل ر ب ش و إ ن قلنا إن ع ان م ل القراب إ الشريك المضارب يملك المال بظهوره ففي هذه ا ل ح ا ل ة انا ازكي ر أ س المال وازكي حصتي من ا ل ر ب ازكي س ت ة عشر أ ل ف دينار وهو يزكي أ ر ب ع ة آ ل ا ف دينار ل أ ن ه يعتبر ا ل آ ن مالكا وان لم ن ق س م ولكن هذا القول قول ضعيف والاصح ا ل م خ ت ا ر ي في المذهب أ ن عامل القراض ما يملك المال بالظهور و إ ن م ا يملكه ب ا ل ق س م ة وبناء على ذلك يجب علي أ ن ا ان ازكي ر أ س المال والربح هذا ما يتعلق ب ذ ك ا ه ا ل ت ج ا ر ة آ خ ر موضوع من مواضيع ا ل ذ ك ا ة هو ذ ك ا ه ا ل ف ط ر ة والمواضيع التي بعد هذا تتكلم على ا ل ز ك ا ة ب ص و ر ة ع ا م ة نحن انا نتكلم على ا ل أ ش ي ا ء التي تجب ف ي ه ا ا ل ذ ك ا ة أ م ا ك ي ف ي ة توزيع ا ل ز ك ا ة ومن الذي تلزم ا ل ز ك ا ة و ك ي ف ي ة اخراج ا ل ز ك ا ة سنتكلم عنه إ ن شاء الله في ا ل ن ص و ل ا ل ق ا د م ة أ م ا ز ك ا ة الفطره فهذه مما لا تخفى على أ ح د و ل ي س ك ز ك ا ة المال ل أ ن ز ك ا ة المال لا يعرفها الا من يملك النصاب ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة ما يعرفها الا التجار ز ك ا ة المعادن و ا ل ر ك ا ز ما يعرفها الا أ ص ح ا ب المناجم والذين يبحثون في جوف الارض عن الاموال ا ل م د ف و ن ة اما ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة فتجب على كل مسلم سواء كان صغيرا ام كان كبيرا ا ن ك كما سنتكلم عنه ولذلك يعرفها الطفل الصغير ويعرفها الشيخ الكبير ويعرفها الرجل وتعرفها ا ل م ر أ ة فهي من امس ابواب ا ل ز ك ا ة التفاقا بنا وسميت بذلك سميت ز ك ا ة الفطر سميت بذلك أ ن وجوبها يكون بدخول الفطر يستجب بسببين الصيام والفطر ويقال أ ي ض ا ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة ك أ ن ه ا من الفطره التي هي الخلقه المراده بقوله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها قال وكيل بن الجراح ش ك م ه وجوب ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة وليست العله ح ك م ة قال ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة لشهر رمضان كسجده السهو ل ل ص ل ا ة ونحن علمنا وعرفنا أ ن سجده السهو في ا ل ص ل ا ة لجبران الخلل الذي وقع فيها قال وكذلك زكاة الفطرة في الذي قد يقع يقع زكاة الفطرة الخلال الذي الصيام كما أن الصلاة وكذلك لجبر خلال في أن بها فيجبر هذا الخلل بسجود التهوي كذلك الصيام قد يقع به الخلل فيجبر هذا الخلل ب ذ ك ا ه ا ل ف ط ر ة والابص فيها قبل الاجماع إ ذ ا هي مما اجمعت ا ل ا م ة على وجوبه الابص فيها قبل إ ج م ا ع خبر ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ ك ا ة الفطر من رمضان على الناس صاعا من ت م ر أ و صاعا من شعيره على كل حر أ و عبد ذكر أ و أنثى من انثى ل ل م م س ي على عبد كل ذكر حر أو عبد ذكر أو أ ن من المسلمين وخبر أ ب ي ت ع ي د كنا نخرج ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة إ ذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أ و صاعا من تمر أ و صاعا من شعير أ و صاعا من ذ ب ي ب أ و صاعا من ح ق فلا أ ز ا ل أ خ ر ج ه كما كنت أ خ ر ج ه م عزت رواهما الشيخان ر و ا الحديثين حديث ابن عمر وحديث أ ب ي سعيد رواهما البخاري ومسلم والمشهور أ ن ه ا وجبت في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة عام فرضا صوم رمضان و إ ن م ا تجب ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة متى ت ج ب متى يقال انها وجبت على ا ل إ ن س ا ن قال تجب ز ك ا ة الفطر ب أ و ل ل ي ل ة العيد في الاظهر تجب بأول ليلة ل ا عند ي ي د ع ي ع ن غروب الشمس من آ خ ر يوم من أ ي ا م رمضان ب د خ و لانها ليلة يوم ل ل ف ط ر أ م ض ا ف ة في الحديث إ ل ى الفطر من رمضان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ز ك ا ة الفطر من رمضان إ ذ ا أ ض ي ف الى الفطر وكذلك في الحديث الثاني كنا نخرج ز ك ا ة الفطره وهي في الحديث ا ل أ و ل واضحه اما في الحديث الثاني ليس فيها ذلك الوضوح ل أ ن ه ا مضافه في الحديث إ ل ى الفطر من رمضان في الخبرين الماضيين فتخرج زكاة الفطرة مات بعد الغروب. مات بعد الغروب الغروب أدرك رمضانه أدرك جزءًا زكاة لأنه عمن بعد عمن بعد من كواد ولو د ق ي ق ة و ا ح د ة اذا غربت الشمس وبعد د ق ي ق ة ما وجب اخراج ا ل ز ك ا ة عنه لانه ادرك رمضان وادرك جزءا من شوال دون من ولد بعد الغروب. لماذا لا تجب الزكاة وجزء من شوال فمن مات بعد الغروب و ج ب ت عليه ومن ولد بعد الغروب ف إ ن ه ا لا تجب عليه ل أ ن ه ما أ د ر ك رمضان ويسن الا تؤخر عن صلاه العيد ا ل س ن ة ا ل أ ف ض ل في إ خ ر ا ج ه ا المندوب أ ن تخرج قبل الذهاب إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف إ ن أ خ ر ت عن ا ل ص ل ا ة ت ح ب ا ل أ د ا ء أ و ل النهار ل ل ت و س ع ة على المستحقين فإن أخرت ما اخرجها لا قبل ا ل ص ل ا ة ولا بعد ا ل ص ل ا ة ا ل ا ان خرج يوم ا ل ج ي د قال في هذه ا ل ح ا ل ة دخلت ا ل ح ر م ة ي ب د أ الوجوب بغروب الشمس هذه ب د ا ي ة الوجوب والافضل في اخراجها ان تكون قبل ا ل ص ل ا ة ويجوز ت أ خ ي ر ه ا الى ما بعد ا ل ص ل ا ة وكلما بكر بها كان افضل فاذا انتهى يوم العيد فقد وقع في ا ل ح ر م ة قال ويحرم ت أ خ ي ر ه ا عن يومه هذا إ ذ ا ما كان عنده عذر الفقراء موجودون والمال موجود ولكنه أ خ ر ه ا متعمدا فهذا وقع في ا ل ح ر م ة ف إ ذ ا كان هناك عذر ك ا بحث عن الفقراء فلم يجد فقيرا هذا ليس آ ث م ا أ و وجد الفقراء ولكن ماله كان غائبا يريد أ ن يخرجها ما عنده م ا يخرج ه امواله غ ا ئ ب ة هذا ايضا معذور قال فلو اخر بلا عذر عصى فاذا عصى هل تثبت عنه ز ك ا ة الفطر ز ك ا ة الفطر اي يجب عليه اخراجها قضاءا إخراج فلو اخر بلا عذر عصى لقضى والقضاء على الفطر يجب عليه فورا ان يبادر وان يؤدي ز ك ا ة الفطر هذا القضاء كلما وقع في ا ل م ع ص ي ة ولا ف ط ر ة على كافر اصلي لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين في الحديث السابق الذي رواه البخاري ومسلم فرض الفطر فر رسول رمضان النار تمر شعير وسلم المسلمين أو أو أو الله صلى الله عليه على على كل ذكاة صاعا صاعا أنفاء عبد من من من من ذكر أ م ا إ ذ ا كان من الكفار فلا تجب عليه الزكاه أصلاً لا يطوم فلا ف ط ر ة على كافر بقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين قال الامام الماوردي وهذا ب ا ل ت ج م ا ع أ ن ه ا ما تجب على الكافر قال لانها ط ه ر ة وليس هو من أ ه ل ه ا ما تطهره الزكاه و أ م ا عقابه عليها يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن كنتم تذكرون قلنا إ ن الكفار يعاقبون يوم القيامة على ترك الصلاه ويعاقبون على ترك ا ل ز ك ا ة لا ل أ ن ه م مطالبون ب أ د ا ئ ه ا في الدنيا فهي لا تصح منهم ل أ ن حرص صحتها ا ل إ س ل ا م و ه و ليس مسلم و إ ن م ا يعاقب عليها يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه لم يفعلها فهو مكلف بالفروع على معنى انه يعاقب عليها يوم ا ل ق ي ا م ة لا على معنى أ ن ه يجب عليه أ د ا ؤ ه ا في الدنيا ل أ ن ه ا لو أ د ا ه ا لما صحت منه ل أ ن شرط صحتها أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن م س ل م فلا ف ط ر ة على كافر و أ م ا فطره كافر الاصل أ المرتد المرتدي فكافر ا ل أ هو مسلم قال و أ م ا ف ط ر ة المرتد ف م و ق و ف ة على عوده إ ل ى ا ل إ س ل ا م وكذا العبد المرتد فلا ف ط ر ة على كافر و ت ج ب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يخرج ا ل ز ك ا ة عن نفسه وعمن تلزمه ل ف ق ت ه فهو يجب عليه أ ن ينفق على عبده المسلم كذلك يجب عليه أ ن يخرج ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة عن عبده المسلم لعبد المسلم ما ت ج ب عليه ا ل ز ك ا ة ل أ ن ه ما يملك العبد في ا ل إ س ل ا م ما يملك فعلى من تجبه زكاه الفطر ما تجب عن العبد ولكن يجب على سيده أن ي خ ر ج ه ان ع ه يخرجها ج ب على سيده ي أن يخرجها عنه وكذلك القريب المسلم الذي تلزم نفقته اذا كان فقيرا ما تجب ع ل ا ل زكاه ولكن يجب على من تلزمه نفقته ان يخرج عنه الزكاه هذا إ ذ ا كان مسلما و إ ذ ا كان كافرا إذا كان, هو للعبد طبعاً اذا كان العبد مسلما لا يضع ا ل ك ا ف ر ولكن ا ل ص و ر ة تكون ان يكون مالكا للعبد الكافر الذي اسلم الفضل ا ل و م تجب عنده ل وعلى ي ه م تنزل ونفقته ما تجب عليه زكاة ولكن ن زكاة الكاثر عليه الفضل ما ع عبد والعبد فكيف يكون الوضع المسلم لا يمسخ يكون فكيف قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجب على الكافر أ ن يخرج ز ك ا ة عبده المسلم وكذلك من تلزم نفقته من المسلمين وما يخرج عن نفسه ل أ ن ا ل ز ك ا ة ط ه ر ة وهو ليس من اليه ولكن إ ذ ا كان عنده عبد ن د ه ع ا ل مسلم أ و كان له قريب ا ل مسلم تلزم نفقته ف إ ن ه يجب عليه أ ن يخرج زكاه ة كافر قال ولا على كافر إ ل ا في عبده وقريبه ا ل م ت ل م في الاصعب ك ا ل ن ف ق ة عليهما ولا تجب ا ل ز ك ا ة على الرقيق ولكنها تجب على سيده يجب عليه أ ن يخرجها عنه ف إ ذ ا لم يكن ا ل إ ن س ا ن حرا ولا رقيقا وبعض بعضه حر وبعضه رقيق ويكون هذا ب أ ن يشترك اثنان في عبد أ ح د ه م ا ي ع ت ق ه فاذا ل لا خ يعتقه و له تفاصيل كان ث ي يتري ر ة هل ل ع ق م العبد ن النصف الثاني ص إلى ويقوم ل المعتق لا له ى أو يتري ح ث ا مباعضا بعضه حر وبعضه رقيق إ ن كان حرا يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يخرج زكاه نفسه ان كان مالكا إ ن كان عبدا يجب على سيده أ ن يخرج عنه إ ن كان عبدا م ز ل م ا سواء كان سيده مسلما أ م كان كافرا ف إ ذ ا كان بعضه حر وبعضه عبد قال يلزمه قصه أ ي بقدر ما فيه من الحريه ة إذا كان زكاة له علي صوح حر يجب ونجد أ ن هذا الكلام يعني ا ف ص د ق ت الفطر يعني واحد يخرج له مئتين ثلاثمئه فلس هذا اذا نتكلم عنه نعم نحن اليوم لا ق ي م ة للفلس عندنا ولا ق ي م ة للدينار وهذا ابتلاء من الله تعالى الله تعالى يبتلينا بهذه ا ل أ م و ا ل هذا ابتلاء من الله تعالى كما ي ب ت ل ا ل إ ن س ا ن بالمرض وكما ي ب ت ل بالفقر ي ب ت ل بالغنى ابتلاه ما بلا وربما كان الابتلاء بالغنى اشق على النفس من الابتلاء بالفقر يجب علينا أ ل ا نضحك من هذا لان أ ن من كثير ل ا لا س من م ل ي كثير الدينار ولا جرام ك من الناس من لا يملك من من الفتن وكثير من الناس من لا يجد عنده قوت يومه ولذلك حينما ن أ م ر ه ب إ خ ر ا ج الزكاه سيشق ي ع ل فيشق عليه هذا كثير من الناس م ا يملك الدينار له ق ي م ة عنده والدرهم له قيمه عنده والفلس له قيمه عنده وحبه الطعام لها قيمه عنده والتمره لها قيمه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره في بعض الحالات نساب على فلا فلا تعجبوا اذا ر أ ي ت م الفقهاء يتحرون ا ل د ق ة في توزيع ا ل ز ك ا ة على ا ل م ب ع ا كان حر يخرج يخرج بقدر ع حر حر حر يخرج الربع يخرج أربع يخرج النصف ثلاثة نصف ثلاثة رماء واليوم م ا يوجد عندنا رقيق رقيق كان موجود اليوم و ا ل إ س ل ا م أ م ر ب ع ت ا ق الرقيق لكن فيما لو وجد الرقيق هذه هي أ ح ك ا م ه ولا ف ط ر ة على معسر ا ل إ س ل ا م أ و ج ب ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة على ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان مالكا ف إ ذ ا لم يكن مالكا كان فقيرا الناس يعطونه ز ك ا ة الفطره ا ل إ س ل ا م ما أ ت ى على الناس بالحرج ما كلفهم بما يشق عليهم فعندك مال ا فقير ر ا ما ء م ما عندك ما لاسعدوك <تصفيق> اما أ ن تعطي واما أ ن ت أ خ ذ إ ل ا إ ذ ا كنت عفيفا تريد أ ن تتعفف ما ي ف ر ض عليك أن تأخذ و ل ان يفرض عليك أ تعطي في هذه الحالة. قال ولا فطره على معسر وقت ا ل و ج و د ب ا ل إ ج م ا ع كما قاله ا ل إ م ا م ابن المنذر قال لكن يستحب له إ ذ ا أ ي س ر قبل فوات يوم العيد أ ن يخرج ا ل ز ك ا ة إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن معسرا آ خ ر يوم من رمضان كان معسرا ما عنده شيء دخلت ل ي ل ة العيد ما عنده شيء فقلت ما يجب عليه إ خ ر ا ج ز ك ا ة في الظهر و إ ذ ا به في الليل حفر في ا ل أ ر ض طلع معه الركائز الذي درسناه في الدرس الماضي فلعله مدفول كن من دبيل الجاهلية ولكنه م بالسروط التي ر ذ ك ا ايسر ف اليوم العيد فورا عليه الزكاة لما دخل وقت ما كان سقط عنه ولكنه قبل خروج اليوم قال في هذه الحاله يستحب له اذا ايسر قبل فوات يوم العيد ان يخرج عن نفسه لانه صار ا ل آ ن غنيا فليواسي ا ف ق ر ا ء بما أ ن ع م الله تعالى عليه من هذا المال و ل ا فطرة ع ل ى معتر فمن لم ي ف ض ل عن قوته متى يقال ل ل إ ن س ا ن معسر ومتى يقال له موسر ا ضبطها الشرع اليوم الناس اللي يملك بعض الناس عشرة آلاف دينار عشرة آلاف دينار ثلاثين دينار ذا ثلاث دي يقال له في يوم فقير قالوا نهائيا ض بعض ولذلك يوم يملك ألف له عشرة عشر فقير في في من يعني في بعض الاعراف فقال له فقير ل أ ن ه ما يستطيع ان يشتري بيتا يجوز عليه صدقه زكاه يدفع عما يملك و ي أ خ ذ اراد ان يشتري بيتا فقير يوم يملك ثلاثين الف واربعين الف وخمسين الف فقير ما عنده شيء هل معنى ذلك ما تجب عليه زكاه الفطره قال الاعثار ا الشرعي غير الاعثار العرفي هذه اعراف خ ا ص ة في ب ي ئ ة م ع ي ن ة كما قلت لكم ابتلاء من الله تعالى هذا ابتلاء يبلونا لينظر أ ع م ا ل ن ا ا ل ت ع س ا ر الشرعي قال المعسر هو الذي لم يفضل عن قوته وقوت ي من في نفقته ل ي ل ة العيد ويومه شيء يعني ما عنده إ ل ا طعام العيد فقط لا غير ما عنده من المال إ ل ا ما ي س ت ر ي به طعام العيد يوم العيد وليلته إ ذ ا كان لا يملك زائدا عن هذا فهو معسر قال فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ل ي ل ة العيد ويومه شيء فمعسر هذا يقال له معسر في الشرع ومن فضل عنه شرع احتياجات العيد ط ع ا م العيد وذل عنده عشر جنانير قال هذا في الشرع موسر وغني هذا في الشرع في موسر ب ا ل ن س ب ة ل ز ك ا ة الفطر فقط إ ن س ت ا ل ز ك ا ة ب ص و ر ة عامه بصورة لها وصاف ما يصير غنيا ل غ ن يختلف ا ل يسر يختلف ب ا ل ن س ب ة ل ز ك ا ة الفطر يصير ا ل إ ن س ا ن موترا يجب عليه أ ن يواسي الفقراء بماله إ ذ ا فضل عن قوته وقوت من تلزمه ن ف ق ط ل ي ل ة العيد ويوم العيد فضله ف إ ذ ا فضل عنده شيء فهذا إ ن س ا ن موسر يجب عليه أ ن يخرج ز ك ا ة الفطر ومن فضل عنه ما يخرجه فالموسر وبناء على ذلك يجب عليه أ ن يخرج ز ك ا ة الفطر هذا شيء متفق عليه وهناك شيء آ خ ر وراءه مختلف فيه هل هناك أ ش ي ا ء أ خ ر ى ينظر إ ل ي ه ا في ا ل ت ع ث ا ر و ا ل إ ي س ا ر مثل المسكن والخادم الذي يحتاج إ ل ي ه قال فالاصح ا ل م ف ت ا به في المذهب أ ن ه يجب أ ن يكون المال الذي يخرجه فاضلا عن مسكن ي ح ت ا ج إليه يقوم اليه ش ا ر ع حتى خ ر الفطر ج ندخلك من المسكن يكون فاضل أيضا عن المسكن لابد الخادم قال فاضل وفاضل أيضا الذي يحتاج إليه ي عن الخادم ن ف ق ة الخادم ف إ ذ ا كان عنده ف ا ض عن قوته وقوت من سلزم ونفقته والمسكن و الذي خ ا ا د م ل يحتاج إ ل ي ه فهذا المسكن يجب عليه ان يخرج ا ل ز ك ا ة و إ ل ا فلا تجب ي عليه ا ل ز ك ا ة هذا اصح وهناك قول آ خ ر قال ما يشترط ما ينظر إ ل ى المسكن ولا ينظر إ ل ى الخادم و إ ن م ا ينظر فقط إ ل ى ا ل ن ف ق ة ف إ ذ ا فضل عنه من نفقته ونفقه من تلزمه ن ف ق ة شيء فيجب عليه أ ن يخرج ز ك ا ة الفطر ولكن اصح كما ذكرنا أ ن ه م ينظرون أ ي ض ا إ ل ى المسجد ل أ ن ه ضروري لابد منه وينظرون إ ل ى الخادم إ ذ ا كان الانسان ب ح ا ج ة إ ل ي ه ل أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لابد منه فيجب أ ن يكون الفائض زائدا عما يحتاجه الانسان إ ن س وفي ا ل د ر ل ق ا د م إ شاء الله التلامه نتم التلام على ب ق ي ة الموضوع و ص ل الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه